أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فغيل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سابون الذين هم يرامون إنهم <تصفيق> يرون